موقع روائع التلاوات يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا والقران والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ تَنزِيْلُ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا اُنْذِرَ اَبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُوْنَ لَقَدْ وعق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أضلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وَجَعَلنا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِم سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِم سَدًّا فَأَغْشَيناهم فَهُمْ لا يُبْصِرون وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ هم لا يؤمنون إنما تُذْرُ مَن اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَتِهِ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحِيلُ الْمَوْتَى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِ مُثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا رحمان منه شيء إن أتوت من تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين طيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل قوم <تصفيق> مسرفون